بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو الدرس السابع والخمسون من شرح لكتاب شذ العرض في فن الصرف قال المؤلف رحمه الله كيفية التفنية بدأ في الصحيح لدكتور محمد قال إذا كان الاسم الذي تريد تثنيته صحيحا أو منزلا منزلة الصحيح كرجل وامرأة هذان اسما صحيحان الشبيب الصحيح الضبي ودلو يعني اسمه معتل بالياء أو بالواو الساكن ما قبلهما ده يكون يشبه الصحيح لأن الحركات تظهر على الياء وعلى الواو أقول هذا ضبي ودلو وريت ضبيا ودلوان ونظرت إلى الضب ودلو زدت الالف والنون في حالة الرافع تقول جاءني رجلان وامرأتان صح شيخنا وهذان دلوان وهذان ضبيان أولياء نون في حالتين نصب والجر تقول رأيت رجلين وامرأتين وسلمت على رجلين وامرأتين وتقول أيضا رايت دلوين وظبيين او مررت بظبيين ودلوين خلاص يا شيخنا المنقوص واذا كان منقوصا محذوف الياء في قاض وداع اردتها في التثنيه فتقول قاضيان وداعيان صلت على الرسول قاض لحظنا نكره اص قاضي وداع اصه داعي اسم منقوص اسم معرب اخر ويا قبل كثره الضمه استسقلت عليا فلا نقول جاء قاضي ولا تقول مرض بقاضي فالضمه والكسرة ساقيلان على اللسان فحذفتا ونلاحظ كما قلنا قاضي النكره والنكره لا بد ان يدخل التنوين لا بد من وجود علامه من علامات الاسم والتنوين كما تعرف نون ساكنه تلحق اخر الاسم لفظا وتفارق خطا والياء ساكنه بعد ان حذفت الحركه اصبحت ساكنه فالتقى ايه فحذفت الياء لالتقاء الساكنين فقيل قاض فإذا قلت جاء قاض تقول جاء فاعل ماض وقاض فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره على الياء المحذوفه لالتقاء الساكنين خلاص طيب القاعده تقول يا شيخنا الاسم إذا أضيفه رد إليه إيه المحذوف محذوف. يعني نقول مثلا قاضي تقول حضرة قاضي المدينة فالحرف المحذوف يرد عند, عند فيرد إيه عند التسليف فتقول قاضيان أي والله يفتع عليك القاعدة تقول يا مولانا ماشي يا شيخنا مم. إن كان ما حذف منه يرد عند الإضافة رد إليه عند التثنيف فتقول في تثنية ابن وأخ تقول أب وان وإيه برد الوا المحذوف صح لأن أصلهم أب ون وان ون وفي التثنيف قاض وداع تقول قاضيان وداعيان برد المحذوف لأن أصلهم قاضي وداعي يسكن الياي الشيخ خلاص إذا لحقهم التنوين فحذفت الله لالتقاء الساكنين كما شرحت لك يا شهر واضح وعندما زال سبب الحذف في التثنية لازم رد المحذوف عندما زال إيه سبب ما سبب الحذف التقاء خلاص لا يوجد تنوين لا عند الإضافة ولا عند التثنية طيب والمقصور ان كان مقصورا وتجاوزت الفه ثلاثه قلبتها انتبه يا أن. شيخنا كلمه حبلى لا اسم مقصور يعني اسم معرب اخره الف قبلها فتحه لاحظ الألف الالف تجاوزت الثلاثه فتقلب ايه يا شيخنا تقلب ياء تقول ايه حبليان وكذلك مستدعى تقول ايه يا شيخنا مستدعيان ماشي يا شيخنا فتقول حب ومستدعيان وشذ قهقرا وخوزلان بالحلف في تثنية قهقرا قهقرا يا شيخ رباعيه ولا ثلاثيه لا الالف لا واحد اثنين ثلاثة لا الالف يعني كان ينبغي على القاعدة طالما الألف تجاوزت الثلاثة أن تقلب بلا إيه yeah. فقل بثنا ألف فقالت العرب قهقران وخوزلان بالحذف يعني بحذف فيه شيخنا بحذف في الألف oh, بحذف في الألف وكان أنبغى أن تقل بلا إيه إليه oh, yeah. لكنها حذفت صح يا شيخنا فهذا يسمى شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وكذا تقلب ياء اذا كان الثالثه مبدلا منها يعني كلمه فتى فتيه فتى اليا اصلها ياء الالف اصلها ياء وهو ثلاثي فتى يبقى في التثنيه تقلب ياء لان اصلها ياء مثل فتيان ورحى رحيان واصل الكلمه فتى ورحى فرارا من إلتقاء الساكنين لو بقيت إذا لو بقت يا شيخنا لو بقت الألف ليرحى وحطنا لها الألف بلحفة تكنية أي والتقي سأل الله يفتع عليك لأن الألف تكنة وألف تكنية ساكنة فالتقى ساكنا ففرارا من إلتقاء الساكنين هنا قلت... قلنا تقلب إيه يا أيو أحسنت قالوا حظراً من التباس المفرد بالمثنى حال, حال إضافته لياء المتكلم لو حذفت صح يا شيخنا حظراً من التباس المفرد بالمثنى حال إضافته لياء المتكلم يعني قلت مثلاً كلمة فتا لو قلت فتايا صح الشيخنا ففتا مفرد مزبوط طيب لو لم تقلب الالف هذه الى ياء لالتبس عند اضافه الياء المتكلم يعني فتا قل فتايا صح ولا لا فخوفا من التباس المفرد بالمثنى يا ترى فتايا الالف بالف مثنى والالف مفرد صحيح شخنا؟ قال حضرا من ثباث المفرد بالمسنة لحال إضافة الياء المتكلم لو حذفت يعني فاتأيان فاتأيان لو حذفت الياء لالتبث المفرد بالمسنة تقول فتايا إذا لم يقول فتايان لو حذفت الياء ساعتها يلتبس المفرد بالمسنة عند إضافته الياء المتكلم واضح مولانا؟ وكذا إذا كانت غير وكذا إذا كانت غير مب... كانت غير واميلت سمعنا يا شيخنا متى ده يعني لو سميت رجلا سمعنا يا شيخنا متى سميته متى يا شيخ مش متى لا سميته متى قال كذا إذا كانت غير مدلة واميلك ولا احترد يدر في حمن حمواني بالواو وشذ ايه وشذ في حمن حموان بالواو طيب نشوف يا مولانا الكامدة على خلفية وأصلحه يا فكانوا كلهم طيب كلمة حموان القياس فيهما حمايان القسم يا شقنا حمايان, حمايان. لأنهم من حماه يحميه حماية والحما إدلل المكان المحظور وفي الحديث من حام حول ال الحما مم. طيب المكان المحظور الذي لا يقرب وأحميت المكان جعلته جعل وأحميت المكان سمعنا يا شيخنا جعلته حما وفي الحديث لا حما إلا لله ورسوله طيب يبقى قال شذى إيه مولانا شذى حما حموان واصلاحه أنا قوله حمايان ليه مولانا لأنني هذه الياء أو هذه الألف أصلها ياء صحيح مولانا؟ مثل فتيان بالضبط يعني فتيان هي حمايان لكن سمعت من العرب حماوان فهذا قلنا شاذ ولا وليقاس عليه مضبوطة يا شكنا؟ وتقلب وكذا إذا كانت غير مبدلة وأميلة كمتى علما تقول في تثنياته متيان. تقول في تلسنية يا شخنة يا مولانا تقول في في تلسنية ايه طيب أولا متى ده منتهى بالالف يا شخنة صح عند الإيمالة الإيمالة طبع انت عارف الإيمالة قرأت وعارف فتميل تميل الألف أو تشمها رائحة الكسر يعني متى سمعنا شخنة؟ فهنا يقول إذا كانت الزير مبدلة يعني الألف هذه ليست مبدلة من ياء ليست مبدلة من ياء وأميلت يعني متى ليست مبدلة من ياء مثل كلمة فتى أصلا من من الفتية فتيان يعني فهنا متى صارت علماً على شخصين، وليست مبدلاً من ياء، وأميلت تقول متى فهمت إياه؟ وإحنا قلنا الإمالة ده أن تنحى بالفتحة إلى جهة الياء أو إلى جهة الكسرة في الإمالة شو؟ صح؟ فتقول في تثنيتهم متى يان؟ يبلاحظ إن متى تختلف عن فتى، فتى إلى هذه الألف هي عند التثنية ترد إلى أصلها أقول فتيان لكن متى هي ألف ليست منقلبة عن ياء فهنا وأميلت وسمي بها شخص هنا تنقلب إلى ياء قال وتقلب ألف المكسور واوا إذا كانت مبدلة منها كعصا وقفا أنت عارف أن نقول في التثنية عصوان وقفوان صحي الشيخنا يبقى نلاحظ ان الالف ايه ثلاثيه مبدلا من رضوان ايوه وشذ في رضا رضيان رضيان بالياء مع انه واوي انه شذ على القعدة يا شيخ انه هو من رضوان فينبغي ان تقلب الى واو لكن قلبت يا فقلنا ذا شاذ ليحفظ ولا يقاس عليه وكذا تقلب واو اذا كان غير مبدلا ولم تمل كلبا ها وإذا مسمى بهما يعني سميت ولدك إذا او سمت يا شيخنا لدى لدى بمعنى عنده والفايا سيدها لدى الباب يعني عند الباب سميت ولدك لدى او سمت يا شيخنا إذا صح مولانا طيب هذه الألف اللي في إذا وفي لدى ليست منقلبة عن شيء لا عن واو ولا عن ياء صح يا شيخنا يبقى في هذا الحالة إيه خلاص فتقولها لا دوام واذا وان في قلب الالف الى ايه الى واو ولا تمال خلاص يا كده انتهى الوقت والله اعلى واعلى